بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعادوا بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عادوا فأهلكوا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 وجاء فرعا ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طول ماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم وتذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فألوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة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 ولو تقول علينا بعض الأقاوين فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن الذين وان انه لحسره على الكافرين وان انه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم